سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون <تصفيق> الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منه آمئة جلبة ولا تأخذكم بهما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 والذين يرموون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أوفتهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.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 إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحتبوه شروا لكم بل هو خير لكم لكل مرء منهم ما اكتسب من الإثن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم لمسكم فيما اخضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينات وتحسبونه هينو وهو عباد الله عظيم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 أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنثوا وتسلموا على أهلها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 وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبائهن أو آباء بُعُولَتِهِنَّ أو أبنائهن أو أبنائهن, أو أبنائهن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 من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات نساء، ولا يضل بن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن.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 وَآتُوهُم مِّمَّا مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَخَصَّصًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم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 مثل نوره كمشكات فيها المصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يقود من شجرة مباركة. يُقَدُّ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زِيتُونَةٍ لَا شَرُقِيَةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيرُ وَلَوْ لَمْ تَمْتَسْحُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نور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 في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآطال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم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 أو كظلمات في بحر اللدج يغشاه موج من فَوْقِهِ موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه. وَمَن لَمْ يَجْعَل لِلَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ وَمَن لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ من نور. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُتَبِّحُ لَهُ مَا فِي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 فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد تنابرقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنذار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 والمبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالوسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك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 أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورتوله بل أولئك هم الظالمون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 إن الله قدير بما تعملون قل أطيع الله وأطيع رسوله إن تولوا فإنما عليهما حمل وعليكم ما حملتم وإن طقيعه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاء المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يتخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا لهم دينهم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 يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يدلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء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 والقواعد من النساء إلَّا تِلَا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ دُنَاحٌ أَيْ يَضْعَنَكَ يَأْبَهُنَّ غَيْرَ مُتَدَرِّجَاتٍ بِذِينَ وَأَيْ يَسْتَعْفِنَ خَيْرُ الَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة فذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون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 فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم والتغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا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 قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عللوا والله بكل شيء عليم